فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وَإِذَا أَذَقُنَا نَاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِفُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقُلُّونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَن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 119. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون 110. وما آتيتم من ربا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله 112. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 113. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم